ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعد اثنين قل الآن ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبه أتبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم مشتين تَمَلَكَتْ قَادِرِي أَرْحَامُ الْأُنْثَى يَعِيدْ أَمْ كُنْتُمْ سُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّنَ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 ميتة أو دما مسخوحا إذا أن يكون ميتة أو دما مسخوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق الأهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمناك الذي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جَزَاءُ الظَّالِمِينَ بِغَيْرِ هِمْ وَإِنَّا